كذلك يضرب الله للناس أمثالهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرد الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما من ندع واما فداء ان حتى تضع الحرب اوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض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 وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَاكُلُونَ كَمَا تَاكُلُوا الَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثُوًا لَهُمْ وَكَأَيٍّ مِّنْ قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّنْ قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ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 مثل الجنة التي يُعد المتقون فيها أنهار من ما إن غير آسِن وأنهار من اللبن لم يتغيَر طعمه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 كَمَن هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقِيمًا حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُ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 أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتيهم تقواهم So are they looking at it only for the hour to give them a burden,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 فهل عسيتم إن توليت أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا اولئك الذين لعنهم الله فاصمهم واعمى ابصارهم افلا يتدبرون القران ام على قلوبنا اقفالها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 والله يعلم اسرارهم فكيف اذا توفتهم الملائكه يضربون وجوههم وادبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحدط أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرضنا لن يخرج الله أضغانهم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 لَرَسُولٌ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى لَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا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 وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُوْتِكُمُ أُجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلْكُمُ أَمْوَالَكُمْ إِنْ يَسْأَلْكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا وَيُخْرِجَ اضْغَانَكُمْ